أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يَكْتُبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهِمْ ثم يقولون هذا من عند الله لِيَشْتَرُوا به ثمنهم قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون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 وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاق بني إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَدِ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَدِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَدِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا من